ططططططط لا لا لا عشان القلب ساليا اشطبو بضل تداف كل ما زاد الوله وانت فاسك شوقي والليل تو بوله لا تنام في عيوني قصيد الذاوله والسهر ما عشان القلوب الساليه يا لا يا لا يا لا يا لا عشان القلوب الساليه مد كفي <تصفيق> ووصل لا تغيبوا بين صدري غلايبنا الحلال غنت بقلبي عصافير شوقي لك تعال عشان القلوب الساليه يا لالا لا لا يا لالا لا يا لالا لا لا يا لالا لا لا لا <تصفيق> السهر ما هو عشان القلوب السالية كم نزفت الصبر واطلب من الوقت الضمات وابتليت بغيمة صمتي وامطرني بعاد والظلام اللي لباسني مع غيابك حداد السهر ما هو عشان القلوب السالية أوه أوه أوه أوه أوه أوه ya la la ya la la la la عشان القلوب السانيه لو تشوف بغيبتك كيف حالي ما تغيب الحنين اللي وسام فكري يالداليها غريب غيمتك لو عانقت صدري المتعب يطيب السهر ما هو عشان القلوب السانيه يا <تصفيق> دلاله يا يا لا لا يا لا لا السهر ما هو عشان القلوب الساليه ارجع وخلك معي وترك الدنيا وراك بعتنا الدنيا عشانك وجيت تدعي غلق. كل عمري ما يساوي فرح لحظه معك السهر ما هو عشان القلوب الساليه يا لالا يا لا لا ya la la ya la la